بكم احد انهم ان يظهروا عليكم يرجمكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا ابدا وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم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 وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أُوحِيَ إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بِالْغَدَاةِ والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أوفلنا قلبه عن ذكرنا هوهُ كانَان أَمرُهُ فرُوط وَقُلِ الحَقُ مِ الرَبِّكُم فمَا شاء فَيُؤم وَمَن شاء فليكفر.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 اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنه مرتفقا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 وولدا فعسى ربي ان يؤتي خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا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 هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء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 فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا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 وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوهُ وَأَنْتَ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 بل لهم موعد الذي يجدون من دونه مولا، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لهم موعدا.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 وعرضنا جهنم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 الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا